أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Ilah Tazkira'li maa yixsha, tanziilan min man khalqil al-'dzab wa al-samawatil 'ulaa. Al-'ahmanu' al-al'arshi' istawa, lahuma fi al-samawat, wa ma fi al-'dzab, wa ma bainahuma, سِرّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إله له الأسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا رم فقال لأهلهم كثو إني أَلَّا سَتُنَارَ لَعَلَّي أَتِيكم منها بقَبْسٍ أو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدا فَلَم ما أتاها نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني ان الله لا اله الا انا فاعبدني فاعبدني من لا يؤمن بها واتبع هواه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 ولا وضّم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 يرى ونذكرك كفيهرا انك كنت بنا بصيرا قال قد أُوتِت سؤلك يا موسى ولقد منَّنَ عليك مرّة أخرى إذ أُوحينا إلى أمك ما يُوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحن يأخذه عدوه لي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 لا تحزن وقتلت نفسا فجئناك من الغم وفتناك ففتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم اجئت على قدري يا موسى واستنعت لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذك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 قُل لا تَخافا إِنّني مَعكُما أَسمَعُ وَأرى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 كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ ربي في كتاب di kitab, tidak hilang Rabb, dan tidak lupa. Alah yang menjadikan kalian di bumi sebagai jalan, dan menjadikan kalian اخرجنا به ازواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولمها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسح حريك يا موسى فلناتي انك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم ما أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى قالوا إبن هذا ليس حرا يريد أن أيخرج مِن ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى انما ان, تلقي وإما أن نكون أول من ألقا؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسع فأجس في نفسه خفتا موسى قل لا تخف إنك أنت الأعلى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنؤثرك لن على انا جاء انا من البينات والذي فطرنا فاقض ما ان تقض تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا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 فَأُلَايَكَ لَهُ مُدَّ رَجَاتٍ عُلَى جَنَّاتٍ عَدْمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَسْرِ بِعِبَادِهِ فَالْضُرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ أَبْنَسَ لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَى فَأَتَبَعَهُمْ فِي بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِي قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا فِيهِ وَلَا تُفْسِدُوا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ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 من ربكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له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 ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري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 الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعون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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب زدني علما ولقد عهدنا إلى من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا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 Al-Adul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 بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Afa lam yahdi lham kamilahkna qablahum min al-qurun yamshun fi masakilhim inna fi dzalik la ayatillaulinhuha walaula kalimatu sabqat min rubbikalakan nizamun wa ajalun sama fasybir ala ma yaqoolun wa سبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.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 وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى ولو ان اهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لنا